وإن قصدوا بميلهم للصلح وترك القتال أن يخدعوك أيها الرسول لذلك ليستعدوا لقتالك فإن الله كافيك مكرهم وخداعهم هو الذي قواك بنصره وقواك بنصر المؤمنين لك من المهاجرين والأنصار وَأَلَّفَ بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميع ما أَلَّفْتَ بين قلوبهم ولكن الله أَلَّفَ بينهم إِنَّهُ عزيز حكيم وجمع بين قلوب المؤمنين الذين نصرك بهم بعد أن كانت متفاوتة لو أنفقت ما في الأرض من مال لتجمع بين قلوبهم المتفرقه ما جمعت بينها لكن الله وحده جمع بينها إنه عزيز في ملكه لا يغالبه أحد حكيم في قدره وتدبيره وشرعه وربنا جل جلاله يعدد نعمه على نبيه صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان حينما يطالع النعم يزداد حبا لله ويزداد قوة في أداء حق الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي إن الله كافيك شر أدائك وكافي المؤمنين معك فثق بالله واعتمد عليه فالإنسان يتوكر على الله تعالى والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الرب ويأخذ المؤمن بالأسباب ولذلك فإن قراءة القرآن تقوي الإيمان وتقوي التوكل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَإِذْ يَقُولُ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَثَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ وَحَظَّهُمْ عَلَيْهِ بِمَا يُقَوِّي عَزَائِمَهُمْ وَيُنَشِّطُ هِمَمَهُمْ ايَّاكُمْ مِنْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ 20 صَابِرُونَ على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 لما يخلص الله تعالى يزداد قوة ونشاطا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين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 وإن يكن منكم ألف صابرون يغلب الفين من الكفار بإذن الله والله مع الصابرين من المؤمنين بالتأييد والنسخ والنسخ أيها الإخوة من الأعلى إذا الأخف فيه بيان المنة وفي هذه حكمة عظيمة حتى لا يكون الأمير يحمل رعيته فوق ما يطيقون وتامل كيف ان لا ختمت والله مع الصابرين فهذه المعية خير من الدنيا وما فيها ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما ينبغي لنبي ان يكون له اسرى من الكفار الذين يقاتلونه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 وأباح لكم فداء الأسرى لا أصابكم عذاب شديد من الله بسبب ما أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرى قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك وهذه حقيقة واقعة يعني فيها تربية فثبت في الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد وهذا أمر قد بسطه أهل العلم لا سيما علماء الأصول وما سدل به هذه الآية ولذلك على الأب والمربي والقائد أن يراعي ذلك في معاملته لمن دونه فلا يعاقبهم أو يستهدي بهم على اجتهادهم لا سيما إذا كان الاجتهاد سائغا فالقرآن يعالج الأخطاء ويعاتب المخطئين. لا لذات العقاب أو التشفي، كلا، وإنما لأجل أن لا يتكرر الخطأ، ولأجل أن يتوب المخطئ، ولذا تجد السعى والرحمة بعد التهديد والوعيد. فكل مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. فأكلوا أيها المؤمنون مما أخذتم من الكفار من غنيمة فهو حلال لكم واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم من فوائد الآيات أولا في الآيات وعد من الله لعباده المؤمنين بالكفاية والنصرة عبر أعداء فالذي ينبغي أن الإنسان يسير على ما يريده الله تعالى فإذا كان الإنسان منتصرا على هواه وعلى نفسه مؤديا حق الله فإن الله ناصره لا محال ولكن الخذلان من أين يأتي حينما يخالف الإنسان أمر الله تعالى فيخذله الله والخدلان هو الترك والتخلي. الثبات أمام العدو فرض على المسلمين لا اختيار لهم فيه ما لم يحدث مما يرخص لهم بخلافه الله يحب لعباده معادي مع الأمور ويكره منهم سفاسفها ولذلك حثهم على طلب ثواب الآخرة الباقي والدائم إذن أيها الإخوة العمل الصالح باق نفعه وهذه الأيام التي نعيشها أيام خوالي وفي الآخرة أيام بواقي فيعمل الإنسان في الأيام الخوالي لاجل الأيام البواقي مفاعدات الأسرة أو المن عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلب والسلطان على الأعداء وإظهار هيبة الأمة الإسلامية في وجه الآخرين هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته